بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ت ب ع ه ا ا ئ م ا بعد فمازلنا في س ل س ل ة التوضيح في رد شبهات صاحب ل ر س ا ل ه إ ل ى ولاه التشريع كان هذا المجلس في ل ي ل ة الثاني عشر من شهر ا ل ق ا ع د ة للعام الثامن والعشرين من بعد ا ل أ ر ب ع ي ن والالف من ا ل ه ج ر ة وقد ذكرنا في المجلس ا ل أ خ ي ر شيئا من أ ص و ل ج م ا ع ة التبليغ ا ل ب د ع ي ة وكما قلنا إ ن ج م ا ع ة التبليغ والدعوه هي في ا ل أ ص ل ف ك ر ة م ح د ث ة يعني قال بعض أ ه ل العلم إ ن أ و ل من أ ح د ث هذه البدعه هو بديع ام مورسي هذا كما قال ا ل أ س ت ا ذ سيف الرحمن ابن أ ح م د الدهلوي في ا ل ص ف ح ة ا ل س ا ب ع ة من كتابه ن ظ ر ة ا ع ت ب ا ر ي ة حول أ ر ج م ا ع التبليغيه حيث قال كما نقل هذا ا ل ع ل ا م ة ح م و د التويجي رحمه الله تعالى أ ن ه ذكر ما ملخصه, ما ملخصه أ ن نسب هذه ا ل ج م ا ع ة ي ت ص ر بالشيخ سعيد نورسي الكردي الملقب ببديع الزمان المولود في سنه ثلاث وتسعين ومائتين والف من ا ل ه ج ر ة على وجهه للتقريب ف... فقال قال سيف الرحمن والظاهر أ ن الشيخ إ ل ي ا س الهندي لما أ ت ى إ ل ى الحجاز سمع بهذه ا ل ف ك ر ة ف ا ق ت ب ا س ه ا إ ل ى الهند ف ا ل ف ك ر ة بتركيا والنماء والتطبيق م والانتلاك بالهند فهذا قد يكون م ن ش أ قد يكون منشأ ج م ا ع ة التبليغ و يعني قال محمد إ ل ي ا س كما في الكتاب مولانا إ ل ي ا س أ م ر ت بالقيام بهذا ا ل أ م ر أ ث ن ا ء إ ق ا م ت ي ب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وقيل لي سوف نستعملك نكلفك بعمل ف ك أ ن إ ل ي ا س يدعي أ ن هذه ا ل ف ك ر ة ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ والدعوه ة يعني ن ك ا جاءت ب إ ل ه ا م إ ل ي ه من الله عز وجل وهذه من يعني خرافات أ و اعتقادات ا ل ص و ف ي ة وقال أ ي ض ا محمد الياس إ ن ي إ ذ ا كنت أ ذ ك ر يعني لما يذكر لما يذكر الله عز وجل أ ح س يعني ثقلاً أو بثقل فلما قلت للشيخ الكنكهوي الكنكهوي للشيخ الكنكهوي للشيخ مرشد رشيد أ ح م د فترعد وقال شكا هذه الشكوى الشيخ محمد قاسم إ ل ى حاج إ م د امداد د محمد ودعوته الدينية الله الشيخ محمد إلياس الدينية في الصفحة الخامسة عشر. ف... فقال الشيخ إمداد الله فقال الشيخ في الله إ ن هذا فيضان ا ل ن ب و ة على قلبك وهذا هو الثقل الذي كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الوحي فيستخدمك الله بعمل كان يفعله ا ل أ ن ب ي ا ء ف, ف, ف ك أ ن ه م يعتقدون أ ن هذه ا ل د ع و ة كما يعني أ ع ت ق د أ غ ل ب ا ل م ت ص و ف ة أ ن طرقهم ودعواتهم أ ن هي ب إ ل ه ا م من الله سبحانه وتعالى أ و بوحي تلقوه إ م ا عن النبي صلى الله عليه وسلم أ و عن الله عز وجل مباشره أ و ح ي به أو الهم به مشايخهم فكل شيخ ط ر ي ق ة من الطرق ا ل ص و ف ي ة يوهم السذج من أ ت ب ا ع ه أ ن ه قد الهم أ ذ ك ا ر هذه ا ل ط ر ي ق ة و أ ن ه قد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إما يقزة وإما جاءه في المنام صلى عليه وسلم وأنه يقزة في و أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاه بهذه ا ل ط ر ي ق ة و أ م د ه بمعتقدات و ب أ ذ ك ا ر و ب أ و ر ا د هذه ا ل ط ر ي ق ة فالتبليغ و ا ل د ع و ة شابهت ا ل ص و ف ي ة في هذا بل شابات ا ل ص و ف ي ة في الكثير من أ ص و ل ه ا يعني كما قال ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ن ي ه رحمه الله تعالى إ ن التبليغ و ا ل د ع و ة ص و ف ي ة عصريه ة ف وقد ذكرنا في المجلس السابق يعني أ ص ل ي ن أ و ثلاثه من ا ل أ ص و ل البدايه التي تلتقي فيها ج م ا ع ة التبليغ مع ا ل م ت ص و ف ة ما هي هذه ا ل أ ص و ل التي ذكرناها ا ل أ ص ل ا ل أ و ل يعني هم يعني يفسرون ك ل م ة التوحيد بتوحيد ر ب و ب ي طيب وهل المتصوفه يعني يفسرون ك ل م ة التوحيد بالمعنى الصحيح أ ي ض ا أ م بالمعنى الباطل ا ل آ ن ا ل م ت ص و ف ة يعني هل يعتقدون أ ن ه لا معبود بحق الا الله ها يعني هم يعني يفسرون ع ن ي ي التوحيد ب أ ن الله هو الخالق القادر على الاختراع وحده و أ ن يعني من ايه من ت ف ا ن في إ ث ب ا ت و ج و د ا ل ل ه عز و ج ل و أ ن الله ي ع ن ي هو ا ل ذ ي أبدع من ا ج و د هو ا ل ذ ي تفرض ب خ ل ق هذه ا ل ك ا ئ ن ا ت س ي ج ع ل ي ن من اجل ه و و ص ل إلى أ ع ل و ن من اجل ا ل ن ي هذه هذا مجمل اعتقاد فرق ا ل م ت ص و ف ة على اختلاف بينهم يعني من في مراتب الغلو ومراتب ا ل ت أ و ي ل في يعني تفسير هذه ا ل ك ل م ة ك ل م ة التوحيد ولكنهم يعني اتفقوا على تفسير ك ل م ة التوحيد ب... بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة فكذلك ج م ا ع ة التبليغ يعني تدور أ غ ل ب يعني بياناتهم وتصريحاتهم حول... حول هذا المعنى ما هو ا ل أ ص ل الثاني الذي ذكرناه ف... فليس يعني من المقبول في دعوتهم أ ن يقوم ا ل د ع ا ء بالتصريح بكفر بالطاغوت والتحذير يعني من المعبودات التي تعبد من دون الله <تصفيق> والاصل الثالث ان عنده ه ي م ه الجماعه البدايه أو الاعتقاد في بعض المستحبات ا ل ش ر ع ي ة بل في بعض الواجبات ا ل ش ر ع ي ة أ و في بعض المباحات أ ن ه ا يعني تمثل نوعا من أ ن و ا ع الشرك ا ل أ ص غ ر أ و ا ل أ ك ب ر ب ي ّ ن سيف الرحمن <تصفيق> لو رفعتم بركه ف ل ل ز ب ا ب حتى ا يتطاير حتى <تصفيق> يعني هذه اجعلها على ا ل د ر ج ة ا ل خ ا م س ة أ و ا ل <تصفيق> أ و ل ى فقط بس يعني قليلا ً ثم نغلقها ان شاء الله مرد بس أني أتيه <تصفيق> <يعني> اعتذر إ ل ي ك م يعني قد وضعت ل ا ص ق ة اظهار هذه فجعلت يعني جسمي ساخنا جدا ي ع ن ي ع ز ر و ن ي يارب ر ك الله فبين سيف الرحمن <تصفيق> هذا ا ل أ ص ل أ ح س ن بيان كما في كتابه البشر إ ل ي ه انفا <تصفيق> وبين ان ا ل أ ص ن ا م عند ج م ا ع ة التبليغ هي تمثل خ م س ة أ ص ن ا م يعني هي تدور بين المستحبات والواجبات ا ل ش ر ع ي ة وبين المباحات فقال كما نقل هذا العلام محمود ت و ي ج ر ي هنا عن الصنم ا ل أ و ل اقرأ علينا الصلاه الاول ل ل أ التكسب والتسبب والترزق ولو عن طريق الحلال هذه ا ل و ظ ي ف ة و ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ت ك ا ك ي ن أ ص ن ا م ل أ ن ه ا تلهي الانسان عن واجباته الدينيه وعن واجبه نحو, وعن واجبه نحو ربه إ ل ا إ ذ ا خرج في سبيل الله أ ي للتبليغ في الشهر ث ل ا ث ة أ ي ا م وفي ا ل س ن ة أ ر ب ع ي ن يوما وفي العمر أ ر ب ع ة أ ش ه ر أ ي إ ذ ا لا ص ل م ولا إ ش ر ا ق وهكذا جعل المباحات أ ص ن ا م ا و إ ش ر ا ك ا بالله شرقا أ ك ب ر قلت لا ي ق ف ى على من له أ د ن ى علم و م ع ر ف ة ما في هذه ا ل أ ق و ا ل ا ل م ذ ك و ر ة عن ا ل ت ب ر ي غ ي ي ن من ا ل م ج ا ز ف ة و م ج ا و ز ة الحد في دم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال أسفق أو أحد أو خمسة خمسة خمسة فيها الله شاء الله واحد إما واحد التي واحدة تشتغل هي هذه إن منعب ورقم خمسة أو درجتين يعني خمسة تستغل هذه لا يبقى وهكذا ا اللي كانت ح د ة تستغل أسرع من ا اللي ا ن ت تستغل على أسرع و ه ك جعل المباحات أ ص ن ا م ا و إ ش ر ا ك ا بالله شربا أ ك ب ر قلت لا يخفى على من له أ د ن ى علم ومعرفه ما في هذه ا ل أ ق و ا ل ا ل م ذ ك و ر ة عن التبليغيين من ا ل م ج ا ز ف ة و م ج ا و ز ة الحد في دم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال ولم يكتفوا بدم ما أ ب ا ح ه الله لعباده من السعي في طلب الرزق الحلال حتى ج ع ل ذلك من قبيل ا ل أ ص ن ا م والشرك بالله وهذا صريح في م خ ا ل ف ة ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وما كان عليه ا ل أ ن ب ي ا ء صلوات الله وسلامه عليهم وما كان عليه المسلمون كافه سوى من لا عقول لهم من ا ل ت ب ر ي غ ي ي ن الذين يهرفون بما لا يعرفون ولا يبالون بالمجازفات ومجاوزه الحد في ذم المكاسب ا ل م ب ا ح ة وقد قال الله تعالى قل من حرم ز ي ن الله الذي أ خ ر ج لعباده والطيبات من الرزق وفي هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ب ل غ رد على م ا تدعوه ا ل ت ب ي ر ي و ن من دم التكسب والسعي في طلب الرزق الحلال هذا... هذا واضح بارك الله فيكم ن د ه م كل من يتتبع بيانات أ م ر ا ئ ه م والكلمات التي و ق و ن ه ا في المساجد يدرك هذا ا ل أ ص ل عندهم إ د ر ا ك ا ب ي ن ا ه ف... ا فهم يعني يلفون ع ن ي ي و ي ض و ر و ن حول الطعم في الخروج للتكسب وطلب الرزق الحلال ويعتبرون أ ن من يترك الخروج معهم تقديما م ث لعمله ا ل في تحصيل الرزق لأنه بهذا قد وقع إ م ا في النفاق و إ م ا وقع في نوع من ا و ا ع الشرك انه قدم تحصيله للرزق عليه على الخروج في سبيل ج م ا ع ة التبليغ طبعا وبلا شك ا ل آ ي ا ت في كتاب الله وكذلك ا ل أ ح ا د ي ث في ا ل س ن ة يعني تبطل هذا الكلام بكل ق و ة فهم بارك الله فيكم يعني خالفوا صريح الكتاب وخالفوا صريح ا ل س ن ة فالله سبحانه وتعالى وقد اباح لعباده طلب الرزق يعني في عبادة أو في خلال ت أ د ي ا ت ه م ل ع ب ا د ة ونسك من أ ه م النسك في الحج فالله سبحانه وتعالى أ ب اباح لهم أ لعباده ان يبتغوا فضلا من ربهم فقال سبحانه و ليس عليكم جناح أ ن ت بتقول فضلا من ربكم كما في س و ر ة ا ل ب ق ر ة في خلال هذه ا ل آ ي ة جاءت في سياق ب ي ا ن شعائر للحج ومناسك الحجة. بل اباح ة سبحانه وتعالى ي ع ن لمن صلى ا ل ج م ع ة ي ايها الذين اذا نود ا ل ل ص ل ا ة م ن ه فاسعوا إلى, الى ذكر الله وظروا البيع وظروا البيع متى هل يعني هنا ا ل أ م ر بترك البيع في كل وقت هم كانهم ايه يعني أ خ ذ و اخذوا إيه؟ أ ا ل آ ي ة على إ ط ل ا ق ه يعني أ و جعلوا يعني و ز ر و ا البيع هذه ليس يعني في وقت م ث ل ا ا ل ص ل ا ة فقط لا في وقت الخروج مع ج م ا ع ة التبليغ ف إ ذ ا ج م ا ع ة التبليغ أ م ر ت أ ت <تصفيق> ب ا ع ه ا بالخروج ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و ب اربعين ل خ و ج أ ر يوما أو بهذه ا ل تقاعس و ي ت ت المحدثة ا ف ق أ و تكاسل البعض عن تنفيذ هذا الامر أ م ر يعني قد يحتجون عليه قد بهذه ل ل آ ي ة يقل يَا الذين يَا الَّذِينَ نُودِيَا مِيَمٌ الله وتعالى أَمَلُوا لِلصَّلَاةِ سبحانه إِذَا ع م ج فسعوا إلى ذكر الب... الى ل فاسعوا إ ذكر الله و ض ر و ا ا ل بيه فلا يستبعد ع يعني ن ي ي قد لا أ ن يقول أ ح د ه م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ن ح ر ف و م نحرفهم في نعالي كتاب الله وقد ي س ت ذ ل و ن ببعض ا ل آ ي ا ت في غير موضع ويحرفون في بعض ا ل آ ي ا ت يعني ت ق و ي ة لبدعتهم فمن الممكن أ ن يقول ان الله سبحانه وتعالى أ و يقيس هم يقيسون هذا أ ص ل سوف ياتي ذكره ولا باس نذكره من خلال هذا ا ل أ ص ل من أ ص و ل ه م القياس في العبادات ف... يعني يأتون بنص يأتون ويقسون ي عليه ي أ ت و ن ه ب ن ص في يعني بيان ص ف ة ش ر ع ي ة ل ع ب ا د ة أ و ك ي ف ي ة من كيفيه التعبد التي ليس فيها قياس وليس فيها تدخل بالعقول فيقسون ي عليه فمثلا ي أ ت و ن إ ل ى هذه ا ل آ ي ة يا ايها الذين امنوا اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا إ ل ى ذكر الله وضروا ع البيع ان ل ق ي ا س إ الخروج مع جماعه التبليغ يقاس على, على هذه ا ل آ ي ة فاسعوا إ ل ى ذكر الله وزروا البيع ا ا فاذا أ ن تركت ت الخروج مع جماعه التبليغ و أ ق ب ل ت على طلب الرزق فقد خالفت أ م ر الله س ب ى ا ل ل ه ع ل ي ه على فهمه ي أ ت و ن مثلا إ ل ى حديث صيام ث ل ا ث ة ايام من كل شهر يعدل صيام الظهر فيتخذون هذا دليلا على خروج ث ل ا ث ة أ ي ا م فيقولون ف ي أ ت ي أ ح د ه م من أ م ر ا ئ ه م او من اتباعهم الجهال يحث الناس على الخروج معهم على الخروج معهم الخروج ث ل ا ث ة ايام في هذا البيان فيقول يا احباب اخرجوا في سبيل الله اننا إن إن قد اتينا هنا معكم في هذا المسجد حتى نبث فيك فيكم الصفات ا ل ا ي م ا ن ي ة و ندعوكم اوقاتكم الى بزل أوقاتكم وجهودكم من خ ر و ج في ا ل د ع و ة إ ل ى الله اخرجوا ولو حتى يعني و لمجرد و ل ث ل ا ث ة أ ي ا م فقط من خرج ث ل ا ث ة أ ي ا م في كل شهر ف ك أ ن م ا خرج ا ل ظ ه ر كله هم يقولون هذا بعضهم هذا فيه متفيهق يقولون يقولون وإن كان فيه ي ع او يعني متعالم يظن نفسه عالما فيقول لك أ ن ا أ س ت خ د م القياس وهذا قد يكون عنده من القياس التام ا ل أ ر ك ا ن على ط ر ي ق ة ا ل أ ص و ل ي ي ن فهو فهو هو هو على طريقه هذا الصوفي المخرف الذي دفن يعني حمارا أ ع ز ك م الله في المسجد ثم أ ت ى بالناس ا ل س ز ج الذين يعني لا يعلمون توحيدا ولا يفقهون ه دينهم وقال لهم إ ن هذا مقام حمار الشيخ تلتمي سمونا ل ب ر ك ا ت فقاص حمار الشيخ على الشيخ هذا من القياس اتم ا ل أ ر ك ا ن أ ي ض ا عند ا ل ص و ف ي ة فاعوذ أ ن أ بالله اني من الجهل ومن أ ن اتحدث في دين الله بغير علم ف... وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول ي أ ك ل الطعام ويمشي في ا ل أ س و ا ق استنكروا على الرسل أ ن ه م يخرجون يطلبون الرزق في ا ل أ س و ا ق هذه د ع و ة لله د ع و ة المشركين هم أ ر ا د و ا ا ل أ ن ب ي ا ء م ل ا ئ ك ة يعني لا ي أ ك ل و ن ولا يمشون في ا ل أ س و ا ق وكذلك الايه ا ل م ت ص و ف ة يعني صوروا مشايخهم <تصفيق> على أ ن ه م قد اوصموا من طلب الرزق و أ ن الشيخ الذي يعني يخرج للضرب في ا ل أ ر ض لتحصيل الرزق ويترك ا ل خ د م ة خ د م ة ا ل ط ر ي ق ة عند ه جواه التبليغ خدمه ا ل ي الخروج ل ل د ع و ة أ ن هذا يعد من النقص فيه و أ ن ه يعني كما قالوا قد اشترى الذي هو اشترى خير الذي هو ادنى ف إ ن كان الرسل يعني الله عز وجل قد أ ب ا ح لهم هذا بل استنكر على المشركين أ ن ه م استنكروا عليهم هذا ف... فما بال ج م ا ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة يستنكرون ما أ ح ل ه الله ويحرمون على أ ت ب ا ع ه م ما أ ب ح ث الله عز وجل والصنم الثاني عندهم القرابات ص ن الثاني ا ل والصداقات والولاءات بجميع أ ن و ا ع ه ا اصنام لانها هي ا ل ث ا ن ي ة أ ي ض ا تلهي ا ل إ ن س ا ن عن واجبه إ ل ا إ ذ ا خرج م ع ه في ا ل ت ب ر ي غ مثلا وهنا أ ي ض ا جعل ا ل م ب ا ح ث أ اصناما و إ ش ر ا ف ا بالله شرقا أ ك ب ر الله أ ك ب ر على هذا الغلو المغرب قلت لا ي ق ف ى على م ن ل ه علم وبصيره ذ ا القول ما في هذا القول الباطل من م ج ا و ز ة الحد في ذم التواصل, التواصل بين ا ل أ ق ر ب ا ء و ا ل أ ص د ق ا ء ومن كانت بينهم وبين غيرهم من الناس موالاه وهذا صريح في م ق ا ل ف ه ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وما كان عليه المسلمون سوى ا ل ع ص ا ة منهم وسوى من لا عقول لهم من ا ل ت ب ر ي غ ي ي ن الذين قد غلب عليهم الجهل ب ا ل أ ح ك ا م و ا ل آ د ا ب ا ل ش ر ع ي ة وقد أ م ر الله تبارك وتعالى ببر الوالدين و ص ل ة ا ل أ ر ح ا م و ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الناس في آ ي ا ت كثيره ة وأمر بذلك رسول بذلك ل ل ا صلى الله عليه و س ل م و ح ت ى عليه في احاديث ك ث ي ر ة وحرم الله تبارك وتعالى الاساءه الى الوالدين وحرم أ ي ض ا ق ط ي ع ة الرحم في آ ي ا ت ك ث ي ر ة من ا ل ق ر آ ن وتوافرت ا ل أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من العقوق و ق ط ي ع ة الرحم والتشديد ل ذلك ولا يخفى ما في جعل القربات والصداقات والولاءات بجميع انواعها اصناما من التحريض على أ خ و ك الوالدين وفضيعه ا ل أ ر ح ا ل هل ن تعرفون هذا ا ل أ ص ل عندكم لا مم. مم. يعني من منكم قد يعني تعرض لمثل هذا هل من من الحاضرين م ع ن ا من ا ك ت و ل ي ا قبل هذا بالخروج من ع هذه الجماعة؟ م ليس ك م من مرة على هذه ا ل ج م ا ع ة مم. الحمد لله الذي عصمكم و ع ا ف ك م الناس ع هم يلقنون أ ت ب ا ع ه م أ ن ه م اذا إ خرجوا في أ ي بلده ل م د ة مثلا هذه ا الأربع... ل ث ل ا ث ة أ ش ه ر أ و ا ل أ ر ب ع ي ن يوما فتصادف وجود م ث ل احد أ أ ق ر ب ا ء هذا الخارج في هذه ا ل ب ل د ة يحرمون عليه أ ن يذهب ل ز ي ا ر ة هذا القريب بل ي أ م ر و ن ه ب أ ن يخرج يعني من المسموح إ ل ى أ ن يخرج إ ل ى كل بيوت هذه ا ل ق ر ي ة مثلا هذه البلدة الا ب ل ل د ة إ بيت هذا القريب لماذا يقولون حرصا عليه على تصحيح نيته ل أ ن ه يخشى أ ن ه إ ذ ا زار هذا القريب ان تخالط نيته, أو أن تخالط نيته نيته يعني تحصيل م ص ل ح ه عند هذا القريب او انه خرج لغير الخروج في سبيل الله <تصفيق> يعتبره مثلا حتى لو ص ل م ن ا جدلا <تصفيق> ان هذا الخروج من ا ل س ن ة مثلا هل التشريك في ا ل ن ي ة ي ه د من الشرك على الاطلاق يعني أليس من أبواب الفقه في, باب النية ما يسمى بالتشريك في, النية. يعني في بعض ا النية ما بالتشريك النية ب يسمى في ي ن ي في ب ع العبادات يصح التشريك في ا ل ن ي ة انك تنوي بالعبادة الواحدة أو بالعمل الواحد اكثر من ن ي ة فنصل على قول بعض اهل العلم انك من الممكن ان تنوي غسل الجنابه مع غسل الجمعه ة في غسل و ا ح في عمل طيب. كذلك الله عز وجل أ ب ا ح للحاج الذي سافر للحج أ ن يتاجر أ ن يبتغي فضلا من ربه في, في خلال ايام الحج بل إ ن المجاهد في سبيل الله خرج يطلب إ ح د ى الحسنيين الشهاده أ و الغنيمه ها؟ فلم يعد الله سبحانه وتعالى طلب ا ل غ ن ي م ة للمجاهد من الشرك به المجاهد إ ذ ا خرج ليقاتل في سبيل الله حتى تكون ك ل م ة الله ي العليا وفي الوقت نفسه و ي ق ل ب الغنيمه ها؟ هذا ليس من الشرك بالله هذا من التشريك في النية اللي آآ آآ ليس من المحرمات او ليس من إ ش ر ا ق معبود مع الله ف... فلو كان الخروج يعني من المباحات أ و من, من المستحبات الشرعيه ة مثلا فخرج هذا الخارج في سبيل هذه ا ل ج م ا ع ة وفي الوقت نفسه نوى ان يزور قريبه هذا هل هذا يفسد نيته بل هو بهذا جمع بين عملين صالحين على حد فهمه يعني, يعني لو اعتبرنا ان هذا الخروج المبتدع من الاعمال الصالحه عليه على حد اعتقادهم أ هم يعتبرون هذا ايه من الشرك يقولون انك ان فعلت هذا أ ف س د ت نيتك ووقعت في الشرك في الشرك في ا ل ع ب ا د ة انك لم تخلص هذه ا ل ع ب ا د ة هي ع ب ا د ة الخروج في سبيل الله لله فكفى بهذا الغلو بدعه ة و و ا ل ل إن بدعة واحدة م نحو بدع الجماعة هذه ن هذه ا ل ب د ع ة تكفي في إ خ ر ا ج ه ا من أ ه ل ا ل س ن ة فكيف وقد جمعوا بين كل هذه ا ل أ ص و ل البدعيه ة ي ع ن هذا ا ل أ ص ل و ح د ه بخلاف الطامتين اللتين ذكرناهما في ا ل أ س ب و ع الماضي يكفي لإخراج جماعة التبليغ كمنها لإخراج الجماعة من دائرة جماعة من أ ت ب ا ع الصرف الصالح و أ ه ل الحديث و ا ل أ ص ل أ ه ل السنه الصنم الثالث ثم اقرا الصنم الرابع الصنم الثالث النفس ا ل أ م ا ر ه بالسوء ل أ ن ه ا تصد الوحي النفس ا ل أ م ا ر ه بالسوء ل أ ن ه ا تصده عن الخير وعن سبيل الله و ت أ م ر ه مثلا ً بعدم الخروج مع ا ل ج م ا ع ة للتبليغ قلت ما ذ ا ا فرغل أ س تقرا ا الرحمن؟ ذ سيف رحمه ه الاستاذ ل سيف الرحمن في هذه الجملة عن التبليغيين من التلبيث وقلب الحقيقة لأن التبليغيين هذه هو أهل الجملة وضلال وقلب لأن بلع وجهل من عن ل أ ن ا ل ت ب ر ي غ ي ي ن أ ه ل بدع وجهل وضلال وكبارهم مفتونون بالقبول و ا ل م ر ا ق ب ة عندها والتماس ا ل ف ي و د الروحيه عندها ومن كانوا بهذه ا ل ص ف ة ا ل ذ م ي م ة ف إ ن ه لا يتابعهم ويخرج معهم في سياحتهم المبتدعه, المبتدعة ويشاركهم في مجتمعاتهم ويتلقى عنهم ما ما ي ل ق ويتلقى ن عنهم ما يلقونه, يلقونه. ما يلقونه في بياناتهم من ا ل ق ر ا ف ا ت التي يزعمون أ ن ه ا كرامات وما يذكرونه أ ي ض ا من المنامات التي هي في الغالب من تضليل, من تضليل الشيطان لهم إ ل ا من هو من اجهل الناس و أ ب ع د ه م عن د ه ع الخير وعن سبيل الله فهم في هذا ا ل أ ص ل يعني كانهم شابهون الخوارج حيث انهم اعتبروا اتباع ل الأمارة بالسوء ن ف س ا أو النفس ا ل أ م ا ر ة بالسوء كذلك ا ع ت ب ر اتباع الهوى كما في الاصل الذي بعده يعد من الشرك بالله فجعلوا هذه المعاصي التي قد تكون من الكبائر فقد يتبع احد المسلمين هواه مثلا او يتبع نفسه الاماره في ا ل ص ق ف فيقع في الزنا فيقع في شرب الخمر فيقع في, في اكل الربا هل الوقوف في هذه الوقوف الكبائر او اتباع هوى النفس في هذه الكبائر يعد من الشرك بالله او يعد من الاصنام ولذلك هم شعروا م لم يشعروا وقعوا او جمعوا بين اكثر من بدعه من بدع الفرق التي انشقت عن سبيل ا ل ص ح ا ب ة فهم في ط ي ا ت أ ص و ل ه م هذه جمعوا بين بعض أ ص و ل ا ل م ت ص و ف ة كما بينا وبين أ ص و ل الخوارج أ ي ض ا في بعض أ ص و ل ه م و ف ق و ا الخوارج في بعض أ ص و ل ه م في هذا ا ل أ ص ل فهم ه في ذ اصل ا ل أ أصل اعتبار بعض المباحات والواجبات ا ل ش ر ع ي ة من ا ل أ ص ن ا م بل ه ذ ب ف ا ق الخوارج الخوارج ا ع ت ب ر و ا الكبائر من الشرك هم زادوا يعني غلوا فوق غلو الخوارج فاعتبر المباحات بل الواجبات ا ل ش ر ع ي ة من الشرك والله ما قالها ب ذ ا ل خ و ا ر ج الخوارج الأولى ما نعلم أ ن ف ر ق من فرق الخوارج ا ل ق د ي م ة التي ظهرت في القرون ا ل أ و ل ى اعتبرت يعني ان التقرب إ ل ى الله بالواجب الشرعي يعد من الشرك ة ف ه م يعني <تصفيق> غلوا غلوا ما قال به ي ا ل أ أو ل الصلاة التي الصلاة الرابعة الهوى بعدها سبب الردى الردى لأنه حتى <تصفيق> نتمكن ودائماً سبب يعادس خ ي و ي ي م إلى ا ل ر ا ح ة فمثلا ي م ا ن ع الخروج مع ا ل ج م ا ع ة للتبليغ قلت إ ن اتباع الهوى هو الذي قد وقع فيه ت ب ل ي غ ي و ن و أ ت ب ا ع ه م من الجهال فالتبليغيون معدودون من أهل البدع معبودونة. معبودونة. آه مم. مم. فالتبليغيون من اهل ل ل ب د ع و ا أ و ا ا ء ف ت ب ل أهل ي ي غ و معدودون ن من البدع و ا ل أ ه و ا ء ل أ ن ه قد تشبثوا باربع طرق من طرق الصوفيه ة و ي ا ل ج ش ت ي ة والقادريه ة الجشتية ا ل ج ش ت ي والسهره و ر د ي ة واميرهم ل ن ن ش ب د ي ة و أ إ ن ع ا م الحسن يبايع التابعين له على هذه الطرق ا ل أ ر ب ع ه ويضاف إ ل ى هذا ما تقدم ذكره ما تقدم ذكره عنهم من ا ل ب ل ع ا ل ك ث ي ر ة والفساد ا ل ع ق ي د ة والافتتان بالقبور وغير ذلك من منكرات الاقوال أ ق و ل والأفعال ل من منكرات ا أ من و ا ل أ ف ع ا ل التي هي من نتائج اتباعهم للهوى وافتتانهم بصنمهم فهم يعني هم الذين يتبعون أ ه و ا ء ه م لا إلى أهل الصنة هم قد يتهمون بعض أ ه ل العلم من العلماء الربانيين ب أ ن ه م يتبعون أ ه و ا ء ه م ل أ ن ه م لا يخرجون م ا ه م في سبيل الله ا ر أ ي ت م قلب الحقائق على ط ر ي ق ة ا ل ب ا ط ن ي ة ا ل ب ا ط ن ي ة من ا ل م ت ص و ف ة قالوا نحو هذا <تصفيق> يقلبون الحق باطلا ب ص و ر ة يعني تجعل ا ل ح ل ي م ة خ ي ر ا ن وتجعل الجاهل يقع في بخور الجهل يزداد جهلا ا فوق ج ا ل ه ف ي ت أ و ل و ن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ط ر ق ا ل ب ا ط ن ي ة في ا ل ت أ و ي ل حتى فمن الذي يتبع هواه هل الذي يسير على سبيل السلف الصالح ام الذي يتهم السائر على سبيل السلف بانه بأنه مثبط عن الدعوه او بانه يعني قد جعل العلم صنما وهذا أ ي ض ا ً يضاف إ ل ى هذه ا ل أ ص ن ا م فنقول الصنم السادس ا ل أ خ ي ر هذا كان الخامس ام الرابع اللي هو اتباع الهوى فنحن نضيف صنما اخر لا أ د ر ي إ ن كان الشيخ سيف الرحمن ذكر او لا أيضاً من تصريحاتهم إنهم اعتبروا التفرغ لطلب العلم أو م ج ا ل س ة العلماء ا ل ر ب ا ن ي ن او حضور مجالس العلم والمواظبه على هذه المجالس يعد و ايضا من الاصنام فطالب العلم عندهم قد اشرك بالله لانه قدم طلب العلم على ا ل د ع و ة او على الخروج مع جماعه التبليغ والدعوه ة اليس هذا صحيح هذا يظهر من ايه؟ من كلامه م هم ان لم يقولوا هذا بلسان م خ ا ل ي م قالوه بلسان حالي يتأولون م و ا ل ان بحيات د ث ا قال إن علماءكم قال ان هنا طبيب بشري ط ب يعني ب بشري ي حصل العلم الدنيوي طب يعني هو كذا خالف أ ص ل ا من اصولهم ولكن هم طبعا ي ت أ و ل و ن أ ن ف س ه م آه هو طبعا مواظبا مداما على ل ا خ ر وله ج حتى الثلاثةين الحق ش ر صغيره وكبيره دقيه وجله والحريه ان يعمل في كل مجالات الدنيا ولكن هذا يعد محرما على من لا يخرج ما المال يشيرهم؟ ما المال ها؟ لا ما الآن مبارك الله انصاروا يحصل يحصل ينفقون؟ فيكم ايه؟ يحلون على على أقول الأبعين يعني طلب الرزق الآن هذا هذا فقط الآن طلبوا محللاً أ ولو يعدوا م ح ل لأتباعهم ا ماذا ً ي خ ر ج ن معهم ولو يعني في ج و ل ة ب كل اسبوع فهو ا ل آ ن كده خرج من ر ب ق ة الشرك ل أ ن ه أ ع ل ن نيثاق ا ل ع ب و د ي ة ل ج م ا ع ة التبليغ وهذه سمه كل ا ل أ ح ز ا ب المخالفه للسنه ة ل ن م من يعتبرون وافق أصول أصولهم أ ن ه على ا ل ج ا د ة وعلى الصراط المستقيم و أ ن من خالفهم وخالف اصولهم وخالف جماعتهم أ ن ه إ م ا مبتدع و إ م ا مشرك و إ م ا عاصي فهم يقسمون الناس إ ل ى موافق الذي هو من ا ل ج م ا ع ة و إ ل ى محب ل ل أ ح ب ا ب ولا يستنكر ش أ ن ا ل أ ح ب ا ب بل يقر دعوتهم وقد ي ص ن ي عليها و إ ن كان لا يخرج معهم ولكنه ايه يحب ا ل أ ح ب ا ب فهذا يرجون الله الخير لعل الله أ ن ي ه د ي ه ويخرج م ع ه يوم من ا ل أ ي ا م و ي ص ب ر ن عليه أ م ل ا في خروجه في ج م ع ت ه و أ م ا الذي ينكر عليهم أ و يحذر من ب د ا ه م و ض ل ا ل ت ه م فهذا عندهم إ م ا أ ن يكون كافرا وان إ ل أ يصرحوا ن ه ذ بهذا, بل بعضهم قد صرح بهذا. و إ ن لم يصرحوا ف إ ن الغلام منهم يعتقدون هذا في ق ر ا ر ة أ ن ف س ه م يعتقدون ت ك ف ي ر من أ ب ى موافقتهم على دعوتهم وحذر منهم وبين ما هم عليهم ن ضلال فلما ق ر أ ت الفتوى الشيخ سعد حسين حفظه الله على يعني مع بعض أ ع ض ا ء هذه ا ل ج م ا ع ة في هذا اللقاء الذي قد كنت أ ش ر ت إ ل ي ه في الدرس السابق ووصلت إ ل ى ما فضح به الشيخ سعد حسين هذه ا ل ج م ا ع ة أربعة وموجود كبور في مقرهم ن ا ل ر ئ ي س في دله ف ل ن د فقام أ م ي ر ه م هذا المتعصب وقال بملئ فيه أ ق س م بالله أ ن هذا الرجل يعني, يعني الشيخ سعد الحسين أ ق س م بان أ هذا الرجل كذاب ويستحق ضرب الجزم انا آ س ف لنقل هذه ا ل ع ب ا ر ة يعني بهذه ا ل ش ن ا ع ة في السب ولكني مضطر إ ل ى هذا حتى تتبينوا بصدق خ ط و ر ة هذه ا ل ج م ا ع ة و أ ن ه م يسبون العلماء ولاه يرقبون إ ل ا ولا ز م ة في عالم من علماء ا ل س ن ة خصوصا طبعا من حذر منهم ويبغضون العلماء ويبغضون ط ل ب ة العلم فقام يعني البليت الله المصرح يوم شر يضحط بعض المساكين الذين معه من ابداعي ف أ ر ا د و ا أ ن يهدئوا من روعيه و أ ن يسكنوا غضبهم فقال له يعني يا أ خ ي يهدى ع ن ي يعني هو ي قال ص د و ن القصين كلامه سوف ي ح ا الله عليه الله يهديه ر ب ن الله هو ربنا ي د ي ه ف ا عليه ر ا ش خ سعد القصين ض ق د ضل عن الحق و أ ن ه م ي ع ن ي ي س أ ل و ن الله ا هدايه فهم دعاه و م ح ب ة و ه د ا ي ة ف أ ن ا ي ع نعوذ ي بالله من من الضلال الذي ما بعده ضلال ف البعض منهم كما بالغني هذا من السقاط يصرح ص ر ا ح ة ب ت ك ف ي ر من لم ير وجوب الخروج معهم في التبليغ والدعوه ونحن لا نقول, أن لا نقول ان كلهم يقولون بهذا فلا ي ج ر من لكم ش ل ا ن ق و م أن ت ع د ل و ا ا ع ر ل و ا أقرب للطقم ولكن ا ل س ز ج منهم يعني ي ا ت ه و ن في متاهات الجهل والاهواء فلا يعني يعرفون كفرا ولا إ ي م ا ن ا ليس م عندهم ا حدود ل عندهم حدود و ا ض ح ة ل ل إ ي م ا ن والكفر فهو قد يعتقد هو, يعني هو بينه وبين نفسه تائر حائر وتائه يعني قد يعتقد في قراره نفسه إ ن هؤلاء الذين يجلسون ع ن ي ي مثلا في هذه المساجد في حلق العلم ويتركون الخروج معنا أ و إ ن هؤلاء الناس الذين يجلسون في بيوتهم أ م ا م ج ه ز ه التلفاز مثلا الله معصيه و ي ا د و ن الخروج الخروج معنا وقد يعني, يعني يسبوننا على معتقدهم وفكري ن هل هؤلاء من المؤمنين الصادقين أ م أ ن ه م إ م ا أ ن يتهمهم ن بالنفاق أ م أ ن ه م منافقون أ و أ ن ه م يعني ليسوا مسلمين ف إ ذ ا فتشت في قلوب هؤلاء قد تجد, تجد في قلوبهم هذه ا ل أ س ئ ل ة ت ض ي ا حيارة ر ة هم حيارة. لهم أ ص ح ا ب يدعونهم إ ل ى الهدى ائتنا ولكنهم يعني لا يستجيبون إ ل ا من رحم الله ف إ ذ ا دعوتهم إ ل ي ه إ ل ى سبيل السلف الصالح و إ ل ى تحصيل العلم ل و ا رؤوسهم مستكبرين و وانصرفوا على ع ق ا ب ه م الدرين هذا هو ش أ ن ه م إ ل ا من رحم الله منهم فهل يقال في أ م ث ا ل هؤلاء إ ن ه م من اهل ا ل س ن ة والله إ ن ا ل س ن ة ل ت ب ر أ من أ م ث ا ل هؤلاء و إ ن النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ت ب ر أ من أ ه ل البدع و أ ه ل الضلاله في عرصات يوم ا ل ق ي ا م ة لما ي أ ت و ن إ ل ى حوضه الذي ا ن ت ل أ بالاباريق وقد يعني ر ج ى كل مؤمن ان يشرب منه ف إ ذ ا ب ا ل م ل ا ئ ك ة تقوم ب إ ب ع ا د أ ه ل البدع و ا ل أ ه و ا ء ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك يقول أ م ت ي أ م ت ي فيقال لهم صلى الله عليه وسلم إ ن ك لا تدري ما أ ح د ث بعدك فيقول ص ح ق ا ص ح ق ا لمن غير أ و لمن بدل بعدي ف د ع عليهم صلى الله عليه و س ل فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم فلكل مبتدع نصيب من هذه ا ل د ع و ة إ ل ا أ ن يتوب إ ل ى الله عز وجل كم دم. سعى طيب أه يعني ن ق ر أ ا ل ف ا ئ د ة إ ن شاء الله الفتوى ا ل م ط و ل ة التي يقص فيها ا ل ع ل ا م ة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ما حدث له معزيز ج م ا ع ة في الهند في الصفحة والتسوية الثامنة فتوى فضيله شيخ ربيع بن هادي المدخلي قال شيخ ربيع أ ن انا لم مع هذه الجماعة مع أذهب أ هذه ما ذهبت مع هذه ا ل ج م ا ع ة إ ن م ا ذهبت لعمل سم يعني إ ل ى كشمير وفرغت من هذا العمل و و ر ر ت على دله فقيل لي نذهب إ ل ى يعني مكان فلان نزور إ ل ى مركز ج م ا ع ة التبليغ و إ ل ى يعني انظام الدين هذا مسجد يعني قريب من مركز ج م ا ع ة التبليغ ف ي خمس ك ب و ر عليها قباب يعني تعبد من دون الله ع ب ا د ة و ا ض ح ة لا غبار عليها ف ر أ ي ن ا هذا المشهد ثم منه خرجنا إ ل ى مسجد جماعه, جماعة التبليغ وكان يقال يعني يختلف الناس ناس يقولون فيه ك ب و ر أ و ليس فيه ك ب و ر ف س أ ل عبد الرب هذا الذي ذكرته、أوه. لكم س أ ل عددا منهم هل هنا في هذا المسجد مسجد ج م ا ع ة ا ل ت ب ي غ فيه قبر أ و فيه قبور ا ل أ ذ ك ي ا ء مثلا يقولون لا ما فيه قبور فين قبر إ ل ي ا س يقولون دفن في م ك ة أ و في المكان الفلاني يعني مكان بعيد ا الطقية م اذا سئل أ ح د ه م هل في مقر ج م ا ع ت ك م الرئيسي قبور فقد يجيب م ث ل هذه ا ل إ ج ا ب ة يقول لا, لا ليس في قبور ويكذب يستخدمون الكذب ليس حتى ليس التوريه ة الأبطاقية ليس التي تبنى على التورية الأبطاقية التي تبنى على الكذب ل ي تبنى تبنى نحو, ليه؟ نحو الروافد الشيعة. ف ثم يلبس على السامع ويقول إ ن محمد إ ل ي ا س قد دفن في م ك ة ويعلم يقينا انه ليس له أ ي وجود في م ك ة وليس له أ ي قبر معروف في م ك ة بل هو مدفون كما اعترف بعضه وقليل بعد ذلك به بالمقر الرئيسي、أكمل. وظل يسأل حتى أرشده شخص أو يسأل إلياس أرشده أخبره أن حتى قبر شخص هناك في ا ل م س ج ج د وهذا و قبر ز ت ه زوجتي. وهذا قبر زوجته ثم جاء ب ا ل أ خ عبد الرب إ ل ى القبرين هذين وقفه عليهما ثم بعد أ ن ت أ ك د جاء وقال تعال ى أريكما, اريكما هذين القبرين فنظرنا فقال هذا قبر الياس وهذا قبر زوجته وهو داخل المسجد ثم بعد ذلك ت أ ك د ن ا أن في ان ل لا م س ج د هذا أربع أربع قبور كبريت في المسجد هذا أربع, أربع أن قبور في هذا اربع ل م س ج د هذا أ قبور لا قبرين يخفونها أليع ي ي و من أراض ذلك ر د إخفاءها ع لا ي ه هم ل يطلعون كل أ ح د هذه القبور <تصفيق> التي في ن ا ح ي ة من نوح ي المسجد قد تكون يعني محجوبه يعني عن أ ع ي ن كل الداخلين هم لا يطلعون عليها إ ل الا طبعا ا ء عندهم قد أعطوهم البيعة أو السزج من العامة الذين من قد السزج أو في الهند بالخصوص الذين, ايه هم يع... الذين يعتقدون عقائد الفرق ا ل ص و ف ي ة هناك من الجشتيه و ا ل ن ق ش ب ن د ي ة و أ ر ا د و ا أ ن يستجلبوهم إ ل ى طريقتهم فقالوا إ ن ن ا عندنا قبور مثل, مثل التي عندكم ف ي أ ت و ن بهم إ ل ى المسجد في المقر الرئيسي في الهند <تصفيق> ايه حتى, يعني يدخلو... حتى يدخلوهم في, في جامعتهم م الذين يعني هم يرغبون في تدليس ا ل أ م ر عليهم حتى يحصلون على ا ل س ن ا ء مثلما حصلوا من الشيخ فلان أ و العالم الفلاني في يعني سنوات ز ا ه ب ة ع ل ي ه ا بالسناء عليهم بناء عليها ما التقية فأمثال على عليهم على العلم هؤلاء أهل فتوى أظهروه من من يخفون عليهم كل هذا ولا يصرحون ولا كل ل هذا به ا ب تاكدنا ة خشية ي من أن ح ذ ر و منهم أو من أن يهدموا دعوتهم أن أو أ ت من أ ن ا س ثقات مشوا مع ج م ا ع ة ا ل تبليغ سنوات ط و ي ل ة و ع ا ف و ا هذه ا ل ح ق ي ق ة يقال انه لا يجتمع في ا ل إ س ل ا م مسجد و ق ب ر ولكن هؤلاء ا ل ص و ف ي ة و ا ل ج ه ل ي ن بمنهج ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم م الصلاة ا ا ل ل و س وقال ب ع عن د ه م ذلك و ا ت بعض العلماء إ ن ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي فيه قبور او قبر غير ص ح ي ح أ ن ا س أ ل ت الشيخ ابن ب ا ر طبعا و أ ن ا أ ع ر ف ولله الحمد وهذا الحكم ويعرفه طلاب العلم ولله الحمد ان ل ح م د إ ا ل ص ل ا ة في المساجد التي فيها قبر أو قبور غير صلاة صحيحة ف س أ ل ت الشيخ ليسمع الحاضرون وقلت ما ر أ ي ك يا شيخ في مسجد فيه قبر أ ت ص ح ا ل ص ل ا ة فيه قال لا قلت له هذه أو القبر و هذه أ و القبر ليست في قبله المسجد و إ ن م ا في جانب من جوانبه قال كذلك لا تصح ا ل ص ل ا ة قلت له أو المركز س ج ل ئ ي س الرئيسي ل ج م ا ع ة التدريب يعني فيه قبور قال على كل حال ا ل ص ل ا ة لا تصح و ناسف أ س ف مع شديد ل أ مع شديد من ا ل أ س ف ان ج م ا ع ة تتحرك ب العالم كله ثم هذا حالها لا تدعو الى التوحيد ولا تحارب, ولا تحارب الشرك وسائل ل ا تحارب و الشرك و يمر عليها قبور و ا ج ي ا ت لا تتكلم في التوحيد ولا تحارب الشرك ولا تسمح, وأفرادها وأفرادها وأفرادها ولا, ولا, تحارب ولا, ولا تسمح لاتباعها وافرادها ان يقوموا بهذا الواجب هذا شيء معروف فنحن نناشدهم, فنحن نناشدهم. فنحن نناشدهم. فنحن نناشدهم الله أ ن يرجعوا الى الله تبارك وتعالى ويدرسوا منهج ا ل أ ن ب ي ا ء أ م وغيرهم من الجماعات ا ل أ خ ر ى التي تتحاشى ا ل د ع و ة إ ل ى التوحيد لماذا يا اخوانا ا ل آ ن لو قلت للمسلمين ا ل ص ل ا ة يقول اهلا وسهلا ما أ ح د ينكره ما أحد يكره قم اختك في ا ل ص ل ا ة ودرس ما أ ح د يعترض عليك في ا ل ز ك ا ة في الجهاد في أ ي شيء ما يعترضوك لكن تعال قل د ع و ة غير الله شرك البناء على ك ل و ر حرام ا ل د ف ع غ ي ر الله شرك هنا تقوم الدنيا وتقعد شاب كان يخطب في المسجد خطبا ط ن ا ن ة م م ت ا ز ة جدا ً في الاجتماع و ا ل أ خ ل ا ق والاقتصاد والمفاسد ا ل م و ج و د ة والناس ما شاء الله يجتمعون ويحتشدون في هذا المسجد ويدعنون لهذه الخطب فقلت يا أ خ ي جزاك الله خيرا ً خطبك ط ي ب ة لكن الذين أ م ا م ك لا يعرفون التوحيد ويقعون في الشرك والبدع فبين لهم منهج ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام فبدا أ ي ت ك ل م و يتكلم د م ثم ر و ن بدأ ي ت ث ا ن ي ة فبدا أ و يتذمرون أ ك ث ر و أ ك ث ر ثم م ر ة ث ا ل ث ة فقام إ ل ي ه م ج م و ع ة من أ ه ل هذا المسجد وهددوه بالضرب فجاءني يبكي قال أ ن ا قال أ ن ا وقعت في و ر ط ة مع هؤلاء والله قاموا ليضربوني ما ر أ ي ك م في هذا يعني هذا, هذا فيصل بين د ع و ة الحق و د ع و ة الباطل من يهتم ب د ع و ة الناس إ ل ى التوحيد ويعظم ش أ ن التوحيد ويقدم التوحيد على كل شيء فهو ايه الذي صار على سبيل ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ق ا ط ب ة و أ م ا من هون من ش أ ن التوحيد بل حارب من يدعو الى التوحيد وسفه من ع ل ا م ا ت التوحيد فاعلم انه على ضلاله وان إ ن ك من كان ها؟ وإن كان من كان ومن يدافع عن امثال هؤلاء فقد وافقهم في الضلاله و وإن إ ن تظاهر بالسنه فلا يدافع عن مبطل إ ل ا مبطل مثله و إ ل ا لماذا يدافعون عنهم الا ل أ ن ه م على باطل لو كان محمد حسان صدق في دعوته إ ل ى ا ل س ن ة وفي دعوته إ ل ى التوحيد على منهج السلف ما حامى أو مات ا ح في الدفاع عن هذه ا ل أ ح ز ا ب والجماعات التي أ ن ت م استمعتم باذانكم ولمستم لمس العيان خ ط و ر ة الضلالات التي عندها ولا يعني يخالف ع ن ي ي في هذا منصف طيب فالعلامه ن ا ل ل ط ر ا م ة ر ب ي ع هنا في هذا المثال بين أ ن ا ل د ا ع ي ة الذي قد ينشغل بتعليم الناس م ث ل احكام أ ا ل ط ه ا ر ة و أ ح ك ا م ا ل ص ل ا ة وهذا من الدين بلا شك ولكنه لا يتعرض ل ا يتعرض ا ل ب ت ة لمساله التوحيد و ا ل ع ق ي د ة ولا يحذر من أ ص ح ا ب البدع الذين خالفوا في فهم التوحيد الفهم السليم <تصفيق> هذا يكون ع ن ي ي موضع قبول عند اغلب الطائف وهذا الذي ي ر ي د م حسان م ح س ا ن ا ل آ ن ومن على شاكلته من هؤلاء ا ل د ع ا ء القصاص أ و الغعاظ أ ر ا د و ا أ ن يكونوا موضع قبول عند كل الفرق و ا ل أ ح ز ا ب فلذلك ما ينكرون عليهم البت و إ ن أ ن ك ر و ا عليهم أ ن ك ر و ا أ ش ي ا ء كما قال يعني لا تذكر على استحياء هذا هو عليه لا لا, تغطر أو لا يعني يستدركوا علي أن حسان قضي قد مثلا قال أو حتى تغطر يستدرك أن يعني قد في ج م ا ع ة التبليغ انهم ل ل ع م ينقصهم العلم لكن هل نصح يعني الشباب أ و الطلاب عندهم أ ن يرجعوا إ ل ى فتاوى العلماء الكبار في بيان خطوره ة ذ ه الجماعة أ وفي بيان ما عند هزيل ا ل ج م ا ع ة من ضلالات وبدع ه و ك أ ن ه قال انه ليس و ل ا ك ض ل ا ل ة عند ه ذ ه ا ل ج م ا ع ة إ ل ا فقط انهم يحتاجون للعلم كانوا بالفتوى القديمة كانوا يحتاج للعلامة الله تعالى ابن باز رحمه وقد ت تعامى عن فتوى يأتي تعالى غ ا العلامة ابن باز الأخيرة كما سوف يأتي لما رحمه الله ف سوف ل أو يعني عن رحمه أ م ر ب ح ز ف ي كل فتواه ا ل ق د ي م ة في ج م ا ع ة التبليغ من مجموع ة المقالات والفتاوى كما زكره من ان شاء الله تعالى بتصريح من الشيخ سوف سعد يأتي بتصريح حسين و أ ب ق ى الفتوى ا ل أ خ ي ر ة التي حشر فيها ج م ا ع ة التبليغ مع الفرق السنتين والسبع الذي يعنينا أن ان التوحيد هو محور محور د ع و ة أ ه ل الحق ولما ذكرت لهؤلاء من ج م ا ع ة التبليغ أ ه م ي ة التوحيد فقال بعضهم أ و قال أ ح د ه م كان هذا منذ سنوات هذا بخلاف هذا اللقاء الذي تم بيني وبينه منذ ع د ة أ ش ه ر فقال أ ح د ه م أ ن ا على استعداد أ ن أ ش ر ح التوحيد في عشر دقائق نصر وانتهت د ع و ة التوحيد في خلال العشر دقائق هذه طيب يعني ماذا بقي من الدعوه يعني انت ا ل آ ن انتهيت من هذه الدعوه ة ذ ه خلاص انتهت ا ل د ع و ة انتهت د ع و ة التوحيد عندك في خلال ع ش ر دقائق ماذا تفعل في, في السنوات المتبقيه ة طبعا يزب يعني وإن, وإن لم ف و الذي يعني <تصفيق> منتظر أ ن طبعا ليه؟ المهم عنده أ ن يحشر الناس حشرا في الخروج معهم وفي جمع الناس من على ا ق ه ا ر إ ل ى داخل المساجد وفي الدفاع المستميت عن ا ل ج م ا ع ة هذه أ ه م مقومات ا ا ل د ع و ة عندهم بعد أ ن ينتهي من د ع و ة التوحيد في خلال ربع ساعه ة وصدر ف ذ ا ه و مقام التوحيد ع ن د ه م ه ذ ا هو مقام التوحيد عندهم م عند بعضهم بعضهم طبعاً أسوأ حالاً كما、ذكرنا. بعضهم أساساً لا أن يتكلموا يحرمون أتباعهم أو أسوأ أساسا أن يريدوا عند طبعا على ذكرنا بياننا التوحيد البتة بل حائلا لا كما ل ل ك في ي هذا, هذا الشاب قد يكون قال لهذا فقيه قد يكون قال هذا لمعتقد شخصي عنده ي ق و ل انا اعرف التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد ا ل إ ل ه وتوحيد ا ل أ س م ا ء والصفات و أ ن ا مستعد أ ن أ ك ل م ك في هذا التوحيد في خلال ربع ساعه وانتهى ا ل أ م ر في ش أ ن التوحيد ونتوقف عن الدعوه الى ي ا ل م س ل م ي ن بسبب س هذه ا ل ل م د ولا ننفر ا ل ع ا م ة عن المساجد في الكلام في مسائل التوحيد يعني كلما ت أ ت ي بهم تكرمهم في التوحيد ي ع ن ي أ ن ت تريد أ ن تنفر الناس من ا ل ص ل ا ة في المسجد ل أ ن ك ت أ ت ي بهم من ثم تقول لهم اتركوا الشرك ا ل أ ك ب ر واتركوا دعاء ا ل أ م و ا ت من دون الله ها؟ أ ن ت بهذا يعني تقصي قلوبهم تقصي قلوب ا ل ع ا م ة بالتحذير من الشرك ا ل أ ك ب ر ولكن نحن واعنا كلهم هكذا في ع ج ا ل ة توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات وحتى لا يفصل لا يفصل لأن الله فصل تكلم الشرك الأكبر في هو عنده التحدث في التحذير من ا ل ش ي ك ا ل أ ك ب ر هذا إ ي ه ينفر الناس فهو قال لي هذا و ك أ ن ه أ ر ا د ك م ان يقال أ يخرج من مجادلتي كما ك ا ن بلطف و ي أ خ ذ ن ي على قدر عقلي كما يقال يعني أن هو كما, كما تفعل ا ل ش ي ع ة الرافض إ ذ ا أ ر ا د و ا استخدام ا ل ط ق ي ة مع أ ه ل السنه يعني ممكن قد يقول أ ح د ه م نعم ا ل ص ح ا ب ة ما شاء الله ح نعظم ا نحن الصحابه ة و وينوي تعظيم ا ل ص ح ا ب ة فقط الذين هم يعظمونهم علي والحسين والحسن فقط ها نعوذ بالله من سبل أهل الضلال والهوى أكمل ما قال الشيخ رجال وقلت لنا خطرت على ط ر ي ق ة ا ل أ ن ب ي ا ء لو بقيت على ط ر ي ق ت ه ا ا ل أ و ل ى يعني سنين ط و ي ل ة لا ت خ ت ل ف مع أ ح د أ ب د ا ومن هنا يتهرب و ا هذه ا ل أ ح ز ا ب وهذه الجماعات يتهربون من مثل هذا المصير اشد الناس بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء ثم ا ل أ م ث ل فالامثل ل أ ن ه م يواجهون من ا ل أ ذ ى ما لا يعلمه إ ل الا ا ل ه في ب ب تعود إلى الله ت ي خاربة ش ر ك ذ إذا الأذى ا البالي خاصة فرقها الإنسان يناله ما لا يعلمه إلا الله هل من ق ر أ ت ا ل ك ت ا ب ة منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في ا ل د ع و ة إ ل ى الله للعلامه ا ر ض ي ع رضي الله ا من ق ر أ ه م ك م ق ر أ ت قرأت ق ر أ ت ه يعني سواء الاصل أ و المقتصر ان شاء الله ذكرني أ ن أ ح ض ر أن أحضر بعض النسخ نسختين ة أو أخذ نسخة ن س وهي ت ت د ا و ل ن ا فيما بينكم ان شاء الله و ا ل ا خ و ة الذين لم يقرؤوا الكتاب حتى تدركوا يعني ح ق ي ق ة هذا المنهج العظيم قد شرحت يعني جزءا كبيرا من المختصر, المختصر منهج ا ل أ ن ب ي ا ء في رمضان الماضي أو الذي قبله ف يعني من يريد منكم إ ن شاء الله الدروس ان اتركها عليها على قرص على حسب اهله أ ت ر ك ه ا الاب فارس يعني لمن أ ر ا د المزيد من ا ل ا س ت ف ا د ة في م ع ر ف ة مناهج ا ل أ ن ب ي ا ء في دعوه الى الله يتهمه المبذلون من الحزبيين ب أ ن ه م من غلات ا ل ت ج ر ي ع هذا ه وكلامه هذه دعوته و ا ض ح ة و ج ل ي ة في مثل هذه الفتوى يبين أ ه م ي ة التوحيد ويحذر من خ ط و ر ة الشرك هل مثل هذا العالم ي ت ه م بالغلو ب والله نحن لا نحاذي في الحق أ ح د ا لو كان الشيخ ربيع على غلو فعلا كما يدعي ا ل م ب ت ل و ن لبينا هذا وما حبيناه نحن ما حبينا من هم أ ع ظ م أ ج ل من ع ل ا م ربيع من أ ئ م ة السلف السابقين ف إ ذ ا أ خ ط أ و ا في م س أ ل ة بينا وقلنا أ خ ط أ ا ل إ م ا م مالك في ك ذ ا الإمام أخطأ محمد في كذا وهذا لا ينقص من قدر الامر ف... فكيف نحابي ع ف هذا العالم الرباني ولان ولا ازكيه على الله قد لقي اشد الاذى من خصوم الدعوه السلفيه لانه قام بهذا الفرد الكفائي <تصفيق> الذي رفع رايته في ذلك العصر بشهاده, <تصفيق> أو بشهادة العلامه محمد ناصر الدين الالباني <تصفيق> حاملوا لواء الجرح والتعديل لذلك نال, السع... <تصفيق> نال النصيب ا ل أ و ف ر من أ س ه م أ ه ل البدع ل أ ن ه قد جابه ا كل الفرق و ا ل أ ح ز ا ب بما هي عليه من بدع وضلالات في وقت واحد وفضح يعني رؤوسهم وكشف يعني عن أ ق ن و م هذه ا ل أ ح ز ا ب سيد ق ب فرموه عن قوس واحد ولما أ ظ ه ر العلماء الكبار موافقتهم لهم وتزكيتهم لمنهجه و س ن ا ه م عليه ماذا فعلوا خنسوا كما يخنس الوسواس الخناس و أ خ ذ و ا ي ع ن ي ي ل و ن عنق كلام بعض أ ه ل العلم ويتبعون المتشابه ة منه من أ ج ل أ ن يصوروا ل ل س ز ج من أ ت ب ا ع ه م أ ن العلماء يخالفون الشيخ ربيعا وهم في الوقت نفسه يثنون عليه ف أ ظ ه ر العلماء بمصدر المتناقضين وقالوا ان العلماء يحابون الشيخ ربيعا المصالح الدنيويه او يخافون منه حتى لا يتكلم فيه ر أ ي ت م هذه ا السخف و ذ ه العقول ا ل س ا ز ج ة التي رضيت لنفسها بهذا السفل في التفكير هذا يعد من الانحطاط في العقول قبل أ ن يكون من الانحطاط في الدين ا ل ل ه يعني لا يرضى لنفسه أ ن يقول بهذا الكلام إ ل ا من سفه نفسه ف ن س أ ل الله أ ن يسلمنا من هذا السفه مستعب إن شاء الله نقرأ شاء شيئا الله أخيرا ماذا ت ف ع おいしい。 لهم. <تصفيق> وقد جاء في هذا الكتاب هو ان ل ا ب الذي الناس ل ل ا ي ع ة التبريه جاء في هذا الكتاب ا ا ل في وقد أن ن صلوا ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة مرات ا ل ك ث ر ة الناس وازدحامهم وحصل ا ل ت أ خ ي ر في الدفن و أ ث ن ا ء ذلك ر أ ى شيخ صاحب الادراك ان الشيخ محمد إ س م ا ع ي ل ك ا ن د ه ل و ي والد الشيخ محمد إ ل ي ا س مؤسس ج م ا ع ة ا ل ت ب ر ي غ الميت يقول ودعوني ا ب س ر ع ة فانا أ ن خجل جدا ف أ خجل جدا لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظرني مع أ ص ح ا ب ه الله أكمل. قال الشيخ محمد تقي ا ل دين ا ل و ل ا د ي دعوى أ ن محمد إ س م ا ع ي ل تكلم بعد موته وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه ينتظرونه هوس من أ ص ح ا ب الطرائق ومن مزاعم التجاريين أ ن من فرا بالاذن الخاص صلاه عندهم س م ى جواره الكمال ويسقط الخبائث ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وصف فيها ب ا ل أ س ق ل و ب ا ل م س ط ل ن من ق ر أ ه ا بزعمهم سبع مرات يجيء النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء ا ل أ ر ب ع ة ويجلسون أ م ا م ه ما دام ي ق ر أ تلك الصلاه ة ذ الذي هذه <تصفح> ذكرنا ا الغلام هناك الهند يعنينا القصة الخرافية الآن عند من نحن أصلا كم فيه أصل. في أربعة أذكر هذه اصبحوا ل ا ل ت و ح ي د ا ل ر ب ي فقط ن ع م لا يتكلمون البته في الكفر بالطاغوت او في الكفر بما يعبد من دون الله ولا يحذرون ن المنكرات كلها التي تخالف أ ه و ا ء الناس حتى لا يمثلون الناس شركة الأكبر أحسن、هاي. هذا الأصل الثالث هذا يدخل في ا ل أ ص ل الثالث لا قد يكون ا ل أ ص ل الرابع ها؟ القياس في العبادات أحسنت هم يقيسون في العبادات فيقصون ي البدع التي أ ح د ث و ه ا ابتدعوها على العبادات ا ل ش ر ع ي ة التي شرعها الله سبحانه وتعالى <تصفيق> و ا ل أ ص ل الخامس الذي نستفيده من نحو هذه ا ل و ا ق ع ومن أ م ث ا ل ه <تصفيق> ا الاعتقاد في المنامات وفي الخرافات وفي القصص الواهيات يعتبرون المنامات والخرافات والقصص ا ل و ا ه ي ة من الكرامات يصورون هذه الخرافات ب أ ن ه ا كرامات لمشايخهم و أ و ل ي ا ئ ه م على ط ر ي ق ة ا ل م ت ص و ف ة وقد يظل أ ح د ه م س ا ع ة ك ا م ل ة يحكي لك قصصا خرافيه عن, عن القرارات التي تحدث لمشايخهم في, في الخروج في شتى الحال العام و... <تصفيق> هذه ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا م ن ة والثلاثين هاتان قصتان تبينان هذا الاصل القصه الاولى والثانيه والقصة قصتان شركيتان كما قال بن بوري بن بوري بن بوري اسمه عمر بن بوري قد يكون هذا اسمه قد يكون أبو عبدالله أ ض ر ب اسمه احدى عبدالله أ ن ت تعرف ل غ ة القوم اول سقف لم تخرج مع عبدالله هناك في أ ن د و ن ي س ي ا ولا مره لا, في ها؟ لا انت حالة لأ خ ر ش ت معهم قبل هذا في أ ن د و ن ي س ي ا لا طب ما, ما هي أ خ ب ر ه م هناك في أ ن د و ن ي س ي ا يعني لو ا ف ت ن ا كذا ببعض ما أ ن ت قد تقول ر أ ي ت و ا هناك عليهم なので、このように何をしてもらうのかというと、何をしてもらうのかというと、何をしてもらうのかというと、何をしてもらうのかというと、何をしてもらうのかというと、何をしてもらうのかというと、 ا ل ع ا م يسمون هناك ب ج م ا ع ة الوقود هنا, هنا في مصر قد يطلقون عليهم ماذا لا لا ج م ا ع ة الاحباب, لا, غير جماعة الأحباب هناك. لا هناك اسم اخر راح امالي ا ل آ ن طبعا وهذا ليس من باب التنافس ب ا ل أ ل ق ا ب يعني هم راضوا ل ى ن ف س ه م ا ذ ا المنهج المبتدع المقدس أ ن ينبذوا بحقيقته أ و بما دل عليهم ا ا ل ش ه د أكمل هذا يدل على أ ن العامه لا يعرفون الدين أ ص ل ا مع عندهم هي هذه. يعني حيث من هيئاتهم ومنحبهم منحبهم منسجيين يعدون هذا هذه وكذلك الفطرة لا يقولون يقولون بأن حيث نحن يعني لا نلبس بملبس جيد يعني بملبس نظيف ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه مع المساكين و ا ل م ج ت م ع الذي لا يقبلون هذا هم عندكم يصرخون ب هذا نعم يصرخون لا يلبسون الملابس النظيفه او ا ل ج د ي د ة مثلا لا تخالف ا ل م س ك ن ة على ط ر ي ق ة ا ل ص و ف ي ة مثلما كانوا يلبسون الخرق و يلبسون الصوف إيه؟ يعني ادعاء ل ل ز و د وكذلك يدلون نقلب في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يكفر أ ع ي ن ن ا و ض ا ا ن ا ف ي ع ن ي الله سبحانه وتعالى نسقط ونستودع بالله والله مستخف وذلك أ ن كل من الرجلين وقع في نفسه أ ن د ه م مسحور ومن أ ج ل هذا التواهم الشيطاني. الشيطاني طلب كل من هما من بعض المشعوذين أ ن يعالجه ف ع ا ل ج كل من هما ب ش ع و ذ و ا ل ت ع ا و ي ذ ا ل م ش ت م ل ة على الشد ا ل أ ك ب ر ف جاء بان ي ذلك في م ذ ك ر ة أ ر س ل ت اليه من ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة وهذا نصرها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على محمد بن عبد الله سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن وعلى آ ل ه وصحبه ومن ولد و إ ل ى يوم الدين و بعد فجاني جميل وليس ا ان ب ش ي خ م د ي ر الدين و معه شير محمد ا ل أ م ي ن الاندياد و ذكرني جميل وليس ا وذكرني اسرته و ا خ ر ا سيد ذكر ر ب ي ا قصة ملخصة, ودخل لي ملخصة, ملخصة, ملخصة. ملخصة, ملخصة أن وكان ملخصها ملخصها أ الشيخ إ ن ع م لا ح س ن أمير م ج ل ت ب يعرف ي قد انه مدمنه أ ح ت ل ا ي بذويه جميل الياس و ب د أ ت ق ص ة العلاج هكذا قال البنجالي ل إ ن ع ا خ ل ع جميع ما عليك من اللباس و ا ب ق كما خرجت من بطن امك أ ك م ل اه ماما س ت ا ذ وكان في غرفه وحوله س ت ا ر ة م ر ب ع ة وفي أ ر ك ا ن ا ل غ ر ف ة أ ز ي ا ر ب خ ا ر ي ة فيها ماء فدست في كل ز ي ر م ا د ة لونها أ ح م ر لونها احمر عند تحريكها تصبغ وفي كل ز ي ر ش ج ر ة موز وقال الفنجان لشيخ انعام س ا ق ر أ ثم أ ا ن ف عليه وعندما تحس ب ن ف ق ي اقطع اشجار الموز و ا ح د ة بعد ا ل أ خ ر ى وبعد ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ن ف ق ي رفع ت ا ل س ت ا ر ة وعمل ما طلب منه البجال ن من قطع ا ل أ ش ج ا ر وظن الشيخ أ ن الماء قد احمر من خروج السحر من جسده إ ل ى ا ل أ ز ي ا ر وظن أ ن ه قد برئ من السحر و أ خ ب ر أ ص ح ا ب ه واحبابه واصدقاءه ففرحوا بذلك وهناوه وبعده قال ق البنشالي ا ل للشيخ ق ان ل ل ا ب السحر ي للشيخ ل إن ا يمكن أ ن يعود إ ل ي ك في أ ي وقت واريد أ ن أ ص د ه عنك إ ل ى ا ل أ ب د بتعويض تكون معك دائما لا ت ف ا ر ق ه ثم أ ع ط ا ه اياها وفيها شرك بواع <تصفيق> ومما كتب فيها بحق ف ا ط م ة وبحق الغوث ا ل أ ع ظ م عبد القادر وغير ذلك وهذا التعويض محفور على النحاس وقد قراه شيخ م ا ل حسن ووضعه في جيبه وفي ظني ه أ ن ه عوفي في جسده بهذا الشرك الصريح و أ ن ه يحميه من الدهر ثم ان عمر ب ل ا ل م ب و ر ي ويعتبر ه و لسان د ع و ة التبرير النافع يعتبر لسانه لسان ا ل د ع و ة لسان الدعوه ا ل ت ب ل ي غ ي ة الناطق、م. قال يا شيخ إ ن ع انعام م يا شيخ إ ق اني ل يا شيخ إ ع ا م إ ن مسحور كذلك فما ر أ ي ك اعالج عند ا ب ن ج ا ل ي فقال له شيخ إ ن ع اني م إ قد جربت علاجه وهو ماهر في فنه فتعالج ف ت ع انت ل ج أ عنده مثلما فعلت أ ن ا فطلب شيخ عمر ب ن ج ا ل ي ا ل م ع ا ل ج وقال له إ ن ي مسحور فعالجني فنظر اليه وفحح وفحح وفحح وفحح وفحصه وقال له إ ن ك مستور وقد ت ح ت من أ ج ل أ ن يخرج ا ل ت أ ث ي ر من كلامك فيسمع الناس فيسمع الناس كلامك ولا تأثون أ به ر ي ت ه ذ ا إنعام ا ل ح س ن اللي ا ل أ م ي ر الاكبر ل ج م ع ة التبليغ و ا ل د ع و ة على مستوى العالم كله <تصفيق> إلى يعني سنوات ا ل ق ر ي ب ة قد, قد، توفي ومات ه <تصفيق> ف... وبعد أ ن توفي دفن هناك <تصفيق> أنا أيضاً دفن في <تصفيق> كان يعني يدلس ع ن ي ي على ا ل ع ل ا م ة ا بن باز ب أ ن ه ينكر هذه الشركيات و أ ن ه يدعو ع ن ي ي إ ل ى التوحيد و ا ل س ن ة ت م في خطاب مطول أرسله إلى ارسله ل ل ع ا ابن باز وكانت م ة توجد و ص ة منه في ا ل ر ا ئ الخاصة بالعلامة عبد الرزق عبد عفيف م ر ح الى ل ل ه ت ع ا ف ك ا ن ا ل ع ل ا م ة ا بن باز يعطي ن ي يفيد ي أو ا ل ع ل ا م ة عبد ا ل ر ز ق ع فيه الرسائل التي تصل إليه إ م اليه كي يرده ع اما أو إ أ ن يجهز ل و م ث ل ا بحثا في الرد عليه اذا ضاق, ضاق وقت ه هذه قال علامة باز البحث المسألة الرسالة التي إنعام الحسن إلى العلامة بن باز أرسل إلى عن فعندي يعني من نسخة بن بن في يظهر نفسه فيها ويظهر دعوته بمظهر ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ت ج ل ي س ا و ت ق ي ة كي يسمح لهم ا ل ع ل ا م ة ابن باز بتمرير دعوته داخل ا ل م م ل ك ة فالعلامة عفيفي الرزاق حبد يعني بين ما يعني بهذه ا ل ج م ا ع ة من الضلال و أ ص د ر فتواه هذه التي, التي تعد ن ا س خ ة لما يعني جاء في محتوى فتوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة ا ل ق د ي م ة التي احتج بها محمد حسن فقال العلامه ة عبد الرزاق عفيفي عبدالرزاق عفيفي رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله رحمه س وفي ل الشيخ الله التدريغ ما جماعة رحمه خروج حكم بعظمة لتذكير الناس ق ا ا ل ل ش خ فخروجهم الواقع امتدعة وأصحاب ل محبثون وغيرهم أنه قادرية ثرق ي سبيل في س الله ولكنهم في سبيل إ ل ي الياس س <تصفيق> هم ا د ع و ن إلى ل ل ك ت ا ا ب و ن ولكن يدعون بنجلدش ة إلى إلياس شيخهم في、بنجلدش. أ م ا الخروج بقصد ا ل د ع و ة إ ل ى الله فهو خروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعه ة التبريغ وأنا التبريغة أعرف قديم و من زمان م ا ل م ت ب ط و ن نائب بشيخهم إلياس、مم. هذا ر ئ ي س اللجنة الدائمة والإفتاء للبحوث بل كان ا ل ع ل ا م ة عبد الرزاق عفيفي هو عليه المعول الرئيسي في عداد أ غ ل ب البحوث التي تعرض على ا ل ل ج ن ة الدائمه فكان في كثير يعني من الفتاوى يعزو اليه إ أ و يترك ع ن ي ي إ ل ي ه ا ل ع ل ا م ة ابن باز البحث في المسائل ا ل م ت ع ل ق ة بهذه الفتاوى ويعتمدوا قوله م فهذه فتوى نائب رئيس ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة التي احتج بها حسان بل إ ن ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة نفسها في فتوى ل ا ح ق ة لها وهي من الفتوى التي كتمها محمد حسان ها؟ قد أ ف ت ت بوجود بعض بعض الضلالات عند هزيئه الجمال فهي الفتوى ا ق ر أ فتوى فإن التبليغ وعلى الإخوة يحرضون فتوى اللجنة الدائمة كذا المثال جماعة سبيل اللجنة من عن الدائمة برقم هذا الكلام ذ ك ر ه وزير فتوى نقلاه وهي م و ج و د ة في الطبعات ا ل أ خ ي ر ة لجمع فتوى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة ونقلاه هنا الشيخ سعد و ق ص ي ن في ك ت ا ب مهزب ا ق ر أ عنه الكتاب يهذب حكم الانتماء للفرق والجماعات ا ل إ س ل ا م العلماء بتحريم تعطل الجماعات ي والخضبية الدينية قال الشيخ ة فتاوى والأحزاب الكبار قال تعطل بداية كلام يقرأ صعد س ي ل ا ل م ا ل ي ر يعرضون عن فتوة اللجنة دائمة رقم أربعة وسبعين عن أربعة فتوى وستمائة وألف اللجنة دائمة في اليوم السابع من شوال سنة سابع وت... و... و... و... و وعلى س ر أ س ه ا الشيخ رحمه الله وفيها عن ج م ا ع ة التبليغ أ ن ه ا تركت الكلام تركت <تصفيق> الكلامة طرفت الكلام في تفاصيل عقيده التوحيد وهو أ ص ل ا ل إ س ل ا م وهو الذي ب د أ ت به الرسل عليهم الصلاة ا ا ل ل و س د ع ولم ت ه بها أمامهم م وصارفوا و يعرف عن ه م ج ر د ا ل ل خ ر و و ج ا د ع و ة إ ل ي ه التبليغ ذ ي هو والوصول من المبادئ المعروفة جماعة عند ا ل ولم م يعرف عن ج انهم ع ة التبليغ أ وقفوا مواقف الرسل عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل د ع و ة إ ل ى تفاصيل الشريعه و ص و ل ه ا وفروعها إ ن م ا لديهم مجرد خروج و إ ج م ا ل في الدعوه لا يصل و ا بمن يخرج معهم إ ل ى وعي إ س ل ا م أ و م ع ر ف ة بتفاصيل دينه وليس في هذا اتباعا اتباع اتباع اتباع اتباع اتباع اتباع لسنه الرسل عليهم الصلاه والسلام هذه اخر فتوى للجنه دائما برئاسه الشيخ ب ن عباس رحمه الله تعالى بخلاف طبعا فتوى العلامه الاخيره التي حكم فيها على على الجماعه ت ي حكم بالبدعه و ا ل خ ر ا ف ة و إ ن شاء الله تعالى في الاسبوع القادم يكون لنا مزيد بيان في الرد على شبهات ه ذ ه ا ل ج م ا ع ة في احتجاجهم ل ب ع ض الفتاوى ا ل ق د ي م ة ل ب ع ض العلماء الربانيين من أ ه ل ا ل س ن ة نحو العلامه ابن باز ونحو العلامه ابن وسيمين أ ب ي بكر الجزائري ها؟ ونبين ما في احتجاجهم من التدليس والباطل والكذب وكتمان ن ل يجعل التفصيل ج ا هذا ي إ ش الحق ء ا ل لإصباع ه الخاضر أبي <تصفيق> ولم يتراجع عن وسوف نبين هذا ونبين أ ن العلماء ردوا عليه وان إ ن ك نقرأ ما تيسر من رد الشيخ أحمد النجم عليه إن تيسر رد أحمد ما العلام الشيخ شاء الله وتعالى عليه ب كان رده على ل الله ش ي خ عبد ب جبرين بمعتبر رزير أيضا في تسكيطية الشيخين أهل بالأدلة الجماعة وكلا قولهما خالفة اتفاق العلم المؤيد ليس لنمو 神様はあなたのお役に立ち会いをすることにしていま